حينما تحدث هذه الأحداث فما نهاية الأمر حينما نقرأ الآية التي في سورة الكهف يتضح لنا الأمر جليا وهو أن المراد أن الناس يبرزون وأن الأرض تبرز فلا يكن فيها إعجاج ولا يكن فيها معلم من المعانم ولذلك قال الله جل وعلا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة بارزة ليس فيها معلم وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا هذه الأرض اليوم التي نحن عليها ليست بارزة وإن كانت وإن كان فيها شيء من البروز لكن الأرض يعتريها أمرين اليوم الأمر الأول أنها كروية ففي يوم القيامة تمد مد الأديم تكون ممدودة ليست كروية ولذلك قال الله جل وعلا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ كما أنها يوم القيامة ليس فيها أي معلم تنتهي المعالم كلها لا شجر ولا وادي ولا حجر ولا جبل ممتد مد ولذلك قال الله تبارك وتعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا ثم لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ما الذي يحصل يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له يسمعون الصوت ويدهبون إلى هذا الصوت يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات, وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يقول القرطبي رحمه الله تمد مد الأديم لأن الأديم إذا مد زال كل انثناء, زال كل انثناء فيه وامتد واستوى فيذرها قاعا صفصفا قال قتادة رحمه الله يعني يقول ابن جرير رحمه الله فيذرها قاعا يعني أرض ملساء صفصفا يعني مستويا لا نبات فيه ولا نشز ولا نشز ولا ارتفاع لا ترى فيها عوجا ولا أند اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على ارض بيضاء عفراء كقرصه النقي كقرصه النقي قال بعض الشراح كالقرص المعجون من الدقيق كالقرص المعجون من الدقيق النقي من النخاله والغش جاي زي القرص النقي المنقى من النخالة والغش وما سابها ذلك والصورة واضحة صورة الحديث واضحة كالقرص المعدون من الدقيق الخالي من النخالة والغش قال سهل يعني الراوي أو غيره ليس فيها معلم لأحد كما في صحيح الإمام البخاري وقال عياض رحمه الله المراد أنها ليس فيها علامة سكن ولا بناء ولا أثر ولا شيء من العلامات التي يهتدى بها في الطرقات كالجبل والصخرة البارزة وغير ذلك وفيه تعريض بأرض الدنيا وأنها ذاهبة وانقطعت العلاقة بها فحينئذن لا يبقى مع الإنسان شيء ما يبقى معه شيء من الأرض أبداً ولذلك لما تسمع قول الله جل وعلا يوم تبدل الأرض غير الأرض فإنك تعلم حينئذ أن هذه الأرض لن تأخذ منها شيء معك في الآخر ابدا. فما يبقى معك إلا العمل العمل فمن عمل صالحاً فسيفرح ومن عمل سيئاً أجارنا الله وإياكم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 ابن مسعود يعني يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال يوم تبدل الأرض غير الأرض قال أرض كالفضة البيضاء نقية لم يسفك فيها دم ولم يعمل عليها خطيئة ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي حفاة عرات كما خلقوا قال أراه قال قياما حتى يلجمهم العرق يوم تبدل الأرض غير الأرض باختصار فيها قولين للعلماء ما معنى هذه الآية فيها قولين هل المقصود بالتبديل ما ذكرنا من الأحداث التي ستحصل للأرض مما سيحصل من الجبال والبحار والزلزلة وأنها تمد مد الأديم فهذا يسمى تغيير صفات وذات الأرض باقية أليس كذلك؟ أو أن المقصود أنها تغير بذاتها كما غير صفاتها قولين لأهل الألم القول الأول من قال بتغيير صفاتها من نسف الجبال والأشجار والمعالم ونحو ذلك هذا يذكر عن ابن عباس رضي الله عنه ويذكر عن غيره من السلف ويذكر بعض أهل العلم في هذا تشبيه الآية بآية قول الله جل وعلا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها فيقولون الأصل موجود والذات موجودة لكن الذي يبدل هو الصفات هذا هو القول الأول والقول الثاني أنها تُبدَّل بذاتها وهذا القول يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه ومحمد بن كعب وسعيد بن جبير ورجحه القرطبي ورجحه جمع من المفسرين وهو قول قوي أن الأرض تُبدَّل بذاتها ولهذا القول عدة دلة قد نذكر شيء منها في أثناء هذا الدرس المقصود أن هذه الأرض لا شك أن معالمها ستغير هذا لا نشك فيه وأن يعني هذه الجبال والبحار س... هذه الجبال ستنسف وإذا الجبال نسفت والبحار تفجر والأرض تزلزل لكن هل ستبدل بذاتها أم لا؟ رجح بن مسعود وجمع من الصحابة والمفسرين أنها ستبدل بذاتها ومن الأدلة على هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل, قبل ما نذكر الأدلة نذكر مسألة مهمة وهي أن بعض المفسرين ذكر نوع الأرض التي ستبدل قال بعضهم أنها فضة وقال بعضهم كذا لكن هذه الأقوال كلها لا دليل عليها لا دليل عليها من آية أو حديث وإنما الذي يجب على المؤمن أن يعتقده هو أن هذه الأرض ستبدل بلا إشكال نعم والخلاف سائق إما الصفات وإما أن التبدير لذاتها أما المبدل ما هو هذا علمه عند الله جل وعلا جائزة أن تكون أن تبدل بأرض من فضة ومن غيرها الله أعلم من أمر إلى الله لكن هذه الأرض بلا إشكال أنها تبدل يقول أبو محمد بن أبي جمرة لما ذكر شيء من هذه المسألة قال فيه إشارة إلى أن أرض الموقف أكبر من هذه الأرض الموجودة جدا والحكمة في الصفة المذكورة أن ذلك اليوم يوم عدل وظهور حق فاقتضت الحكمة أن يكون المحل الذي يقع فيه ذلك طاهرا عن عمل المعصية والظلم وليكون تجليه سبحانه وتعالى على عباده يعني لما قال الله جل وعلا وإذا الأرض مدت إلى غير ذلك من النصوص في هذا الباب من الأدلة على أن هذه الأرض تبدل بذاتها أن عائسة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم في الصراط أو هم على الصراط هذا من الأدلة التي استدل بها من قال أن الأرض تبدل بذاتها وأنه ليس المقصود الصفات فقط لا بل حتى الأرض بذاتها أنها تبدل ولذلك لما جاء رجل من اليهود وسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني سأله عدة أسئلة وكان من ضمنها قال أين الناس يوم أن تبدل الأرض غير الأرض قال هم في الظلمة دون الجسر يعني قريبين من الجسر بيمشون على الجسر وجاء شيء جاء أثر أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه في هذا الباب وفي حديث الصور الطويل الذي يذكره المفسرون عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبدل الله الأرض غير الأرض والسماوات فيبسطها ويمدها مد الأديم العكاضي لا ترى فيها عوجا ولا أمت ثم يزجر الله الخلق زجرة فإذا هم في هذه المبدلة هكذا جاء في, جاء في الأثر والمقصود أيها الإخوة أن هذا الحدث العظيم يذكر المؤمن بأن المؤمن ينبغي عليه أن يحرص على العمل الصالح دائما وأن الله جل وعلا ذكر في كتابه إن الذين سبقت لهم منا الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون. يتذكر المؤمن هذا الموقف فلا يسعه إلا أن يعمل صالحا وأن يتذكر ذلك اليوم العظيم وكربات ذلك اليوم العظيم فيبحث عن النجاة من تلك الكربات العظيمة التي بينها الله جل وعلا في الكتاب وبينها النبي صلى الله عليه وسلم ومما بيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وجاء أيضاً في القرآن أن الله تبارك وتعالى يقبض الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض وجاء في صحيح الإمام البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك والله تبارك وتعالى يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون في ذلك اليوم العظيم الناس عندهم ما يفضلهم ويحصر لهم من الأحداث الشيء العظيم هنا يتذكر المؤمن حديث عظيم عندما تدن الشمس وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يتذكر المؤمن ما هو أو ما هي الأعمال التي تثقل الميزان يوم القيامة يبحث المؤمن عن هذه الأعمال يبحث المؤمن عن الأعمال التي تكون سببا بتفريج الكربات في ذلك اليوم العظيم وذلك اليوم الذي بيّنه الله جل وعلا كثيرا في القرآن فمثلا قيام الليل هذا أمره عظيم ويرجى لمن قام الليل أن يهون عليه القيام في ذلك اليوم العظيم فحينما يحرص المؤمن على القيام لله تبارك وتعالى يرجى أن يهون عليه القيام في ذلك اليوم العظيم ونقف على هذا ونكمن إن شاء الله في الدرس القادم والله أعلم وصلى الله وسلم محمد الله, الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله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 الله اكبر <تصفيق> <تباركي> لا اله الا الله <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقيم သذာada him wa إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجاء وبست الجبال بساء فكانت هباء ثلاثه وكنتم ازواج ثلاثه فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه فاصحاب الميمنه ما sabe bon naty بسم الله لمن حميده الله الله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 ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ د إطوفه إد مخَد بأك وَ وَب بأك تَرُونَ عَنْهَا وَلا يُنزِفُونَ غُفَكِ أَنْتِ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ سمع الله لمن حميده Allah, <coughs> Allah. Allah الله سميع الله ذو الجلال all الله الله الله لمن حمده الله الله اكبر الله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 صلاة على طفل <تصفيق> الله أكبر الله أكبر الله أكبر